سبع استمع للجمل الآتية ثم صل بين الجمل والصور كما في المثل نمشي بفضل أقدامنا نذوق بفضل لساننا نرى بفضل عيوننا نلمس بفضل أيدينا نشم بفضل أنفنا نسمع بفضل أذننا